الوم علوم علوم الوم علوم علوم يا جاهل الوم الوم علوم علوم من, من صاح يشكي عدمه الوم يجي الى المدرسه وانت عالم قال أمي فوق الرأسي يره علامها عنا تشيل اللي تشيله من وإن كان ما تفهم فغيرك فهمها أمي غراها فالحشى داخل الدم تامر و تنهى كل بونا خدمها لا نادتك من حقها قلتلك قم من حقها تبوس حتى قدمها أمك بواجهك بس دايم تبسم تعطيك والله لو تبي من لحمها فرصدك في دنياك وإن كان تفهم اخفض جاناح الذل ورفع سهمها يا ويلي مين يا له عمه معاعم عمه لقمته لا لقظمها من حقدها يمكن تعشيه ميسم الحياح اللي قيل يا قتل نسمها العماها لزا ودت همهم يا ويلا الا الرب رحمها يا ويلا الا الرب رحمها يا ويلا الا الرب رحمها كلمات الشاعر سعد بن صنهات السهلي لحن وأداء فايد السليمي